جليل جليل جليل حسين حسين حسين حسين غريب غريب غريب بنت البدو بدريا واحد بالأرض والثاني بعنان السماء بدريا واحد بالأرض والثاني بعنان السماء بدر الأرض شاهي العالم وبدر السما بدموع عاد ما رغم الضوء ورغم الشعاع اللي شع هالدنيا امست مظلمه هالدنيا امست مظلمه ايه او سكون او وحش يرسم هالدنيا نجمع الوداع نجمع الوداع آه تمنى بالله فت وداع وجمرت هموم اوه وبعني دخوته ماتلت ام والخدي ام والخدي وتكلمو شتكلم ما له لا صبر لا هو بكيه هي سكتة او حكي <تصفيق> تحكوا يا اخوي والله والله بالروح على الغصص متعلما بينيدك اشعر قلبي احسيني ارتماع <تصفيق> كن نسمعين عين عين لوح نذير الفاجعة كن نسمعين عين عين واح نذير فاجعة وجه الشهر شياف الخهر سلبت روحي للعدم تلبتوا في الشابعة ابن الغديد داعك جمر لا لا لا بل احر من وداعك جمو لا بل احر من يا ابن امي بس هل ما ضلت سواها بالعمو ومن هذا الليل والأبيض يطرد انت تحطى بجروحك وتتغلق أبواني بالصبور واصرخ واصرخ إذا جسمك الميض توذرك وراسك على رؤوس السموات أسرخ سريرك في تاج الليل ما تجري تمشية قطب اليوم بجد جد النبي اليوم انطبر فارس بدو واليوم يوم بالباب انهشم بالعمر كالزهره تطوب والليالي الاه سن سن سن واللي اهل والهموم ومن يكسر دين واللي ابيها انظر جثث بيت بضعه بالمشر فيه يا موزع <تصفيق> انظر بالمشر فيه مسرع <laughs> وامي يدا <سؤال> ولا يا وي مدح ولا ولا ولا يا قلبك كثر تحمل قهر ولاه <سؤال> ولا يا ولا, ولا, يا ولا, يا ولا, يا ولا يا يا ولا يا ليالي ولاه يا عظيم الدهار ولاه يا قلبش قدر تحمل قهر يا ابن ام لو شفتك دبي وعالغبر جسمك من يطير ولو عاين الدمك يسيح وينزف مصب من النحا عتل أجيك عتل أجيك أصرخ عتل أجيك أصرخ وصيح الهضيب نهيبت وضع ادرك خوان تكخو يداهم هالخطر اجمة خيول بلا عدل. نجمة خيول بلا عدد والجمر والجمر بخيم نستعر وكل حافر ليسحك تفيل تفيل تفيل اي ذكرني اي ذكرني أن يذكرني بالعمل الوديع أني منكسى أني منكسى الحريم اللا يعاني أني اليتام الفاجع أني الحريم اللا يعاني يا اللي تعالى ما فاز عاد جزع اسوى السبيل مع الحرام <تسكت> يا ابن امي يا شفت كل حرف من وصيتك يا ابن امي عيونك شفت كل حرف من وصيتك عن رقبتك باشر يا خويا بالدماء أغسل نزف دم ركبتك عن ركبتك قلبي أحفره بالقلب أدفن يا خويا جثتك عن عائلتك لو حرقه علي اهل الخيام دلالي خامل عائلته باج باج باكم لو ان شبتك تريب لو جسمك سليم ما اقطع عليك النحيب بكل دمعي بكل فرقتك أنا أنا أنا أنا, أنا الغريبة يا الغريب فرقتني جمرت لوعتين باشر خواتك هارعي هاي الصحاري شاسعي باشر خواتك هارعي هاي الصحاري شاسعي تبين شهر سياف الغدر تبقى الطعيف يا ابو الـشاعره ابن الوديع ولد علاء يا نور جابر الكاظم يا يوم النشن